أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فعزة عظيمة ويعلب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضال.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 نسوا وكونتم قوم زبورة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعدل من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهدية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم, وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 والذين معه أشداء على الكفار أحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورطوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة